لغير جمالكم نظري حرام لغير جمالكم نظري حرام وحرام وغير كلامكم عندي كلام وغير كلامكم وِكلامٌ وكلامٌ وعمر النسر منكم وبعض يومين وعمر النسر منكم بعض يومين بعض يومين وساعد غيركم عام, غير عام الفعام، وساعد غيركم عام الفعام، فعام. Sabri al-kumul, syai al-muhalul, wa sabri al-kumul, syai al-muhalul, muhalul. Wa ma li qatilun, Ilah fitamun fitamun. Jika ayatku memudar, hilangnya huumi. Jika ayatku memudar, hilangnya وَإِنْ ضَبْتُمْ دَنَا مِنَ الْحِمَامِ وَإِنْ ضَبْتُمْ دَنَا مِنَ الْحِمَامِ حِمَامٌ أود بأن أكون لكم جليساً، أود بأن أكون لكم جليساً، جليساً. وتنصب لي بربعكم خيام، وتنصب لي بربعكم خيام. Yeah, ah, ah, فداه بالوصال لمريض هجرين فداه بالوصال لمريض هجرين مريض هجرين يهيم بكم إذا سجعل همامو يهيم بكم إذا سجع الحمام حمام حديث غرامه فيكم طديمون حديث غرامي فيكم قديم القديم ومالبسه من القبس قامو ومالبسه من القبس قامو قامو فأنتم في الأصول أجل وأصليل فأنتم في الأصول أجل وأصليل أجل وأصليل إذا شئتم تحصل للمرام إذا شئتم تحصل ل المرامو مرامو بكم صعب الأمور يا حد سهل بكم صعب الأمور يعود سهل اليعود سهل و بالإحسان جوده يا كرام و بالإحسان جوده يا كرام كرام وليس سواكم للجود اهل و ليس للجود اهل للجود اهل فكيف نزيل سوحكم من فكيف نزيل سوحكم يلام